قل آمنت بالله ثم استقم عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم